إنا هذيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينَي يَشْرَبُ بِهَا عِذادُ اللهَّهِ يُفَّرونَهَا تَفديرَ يُفُونَ بِنَِّّ وَيَخَافونَ يَْمًَا كََ شَرُّهُ مُستَقير وَيُقمُونَ الطَّانَ على حُبِّهِ مِسكينَ وَتمَوْ وَأَسير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 صدروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهُ أَنَا يُحِبُّ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُون وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خلقناهم وشبذنا أسرهم وإذا شئنا بذلنا أنفالهم تبذيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيم